ولو جعل الله ملكا لجعل الله رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزى برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزؤون قل سيروا في الأرض ثم فكان عاقبة المكلبين قل ما في السماوات والأرض قل ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَغْفِرُوا لَهُ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَغْفِرُوا لَهُ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا